Her er sørre, og det er sørre mønne. Det er sørre, som jeg ikke har jobbet med denne, som jeg ikke har jobbet med denne. Det er selvfølgelig ikke noe det. Hvis jeg ikke har Ну я вроде لو كنا نسمع أو نعب إلى ما كنا في أصحاب مسائل هذا يتحهم سمية تحصر فاعترفوا بذانهم بإذنهم فالسحب الأصحاب مسائل أي قوعد الأصحاب مسائل السعيد. السعيد من أسمعنا. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وعجبهم تبع يعني من خاف الله عز وجل بالغيب لهم مغفرة يطر الله عز وجل وله أجم كبير عظيم عند الله يومك طبعاً وهذا يدد على الإيمان لأن الله عز وجل غير وأسلوا قولهم أو اجهروا به إنوا عليهم بذات السبب يعني سواء أخفيت, أخفيت ما في صدرك أخفيت ما في صدرك أو أظهرت ما في صدرك أخفيت ما في صدرك أخفيت ما عليهم بذات لا عنده يعلم من خلق وهو الوثيق القديم يعني هو اللي جاي جاعله لطف جت ليه يا من أهم الأشياء في الصورة هنا في الصورة هاي الصور الصور هو ايه التسجيل يعني الواحد يوقف عنده وإحنا مع بعض طبعا أنا ما استغلتش في الصورة دي فأنا أوقف عنده هو الذي يجعل لكم الأرض مذلولة مذللة ممهدة سهلة فمشوا في ملاكيها أي منعيها وكل من رسكه أي من رسك الله وإليه الله آمنتم من في السماء في السماء يعني على السماء فيه هنا معنى على ولذلك الناس صلى الله عليه وسلم قال جارية أين الله قالك في السماء بمعنى على السماء في السماء, السماء. الله عز <تصفيق> الله الله تقول القران والسنه والعقل والاجماع يبقى اربع حاجات قران سنه اجماع وعقل بالنسبه للقران الرحمن على العرش استوى اي سخر وعتك خلاص ادي واحد بالنسبه للسنه قال لا لما النبي صلى الله عليه وسلم قال اين الله قالت في السماء من انا قالت انت رسول الله قال اعتقى لصحيبها بودوسا اعتقى فإمامه منها فشهد لها أنه بالإيمان والحديث صحيحا أخرج ومسلمون بالصحيح خلص؟ لبقى قرآن وشم نجسي إجماع وأجمع على أن الله عز وجل على عرشه ومع خلط بعلم خلص؟ ده إجماع ومعظم إجماعات العرقية التي كان يقول الإمام عبد البر حفظ عبد البر وزيك ابن التيمية لا يقول كده ولقنا هذا النجماع العجامة ابن عبد البر ابن عبد البر اللي كتاب الله احسنك اه عبد البر الشرح الموطأ موطأ مال الشرح الكامل بتاع الموطأ تسمى الاستسكار مفتاح حوالي لو مش هارم كامل كان بيبعوشها واني 600 جنيه مش عارك كامل ومية الاستسكار وكثم الاستسكار ده يعني يشهد ابن عبدالبر بأنه يعني كان مارع عن ده كان امام اهلي البلوس ابن عبدالبر اخفضه ابن عبدالبر ابن عبدالبر ابن عبدالبر اه من اندرس ابن عبدالبر شرح الموطأ كامل يعني, يعني ما أقول لك كامل يعني أصل الموطأ فيه أحاديث من الشخصان وفيه أثار الشخصان. وفيه أقوال لمالك ابن عرض النظر الشرح كل هذا ولكن في التمهيد سرع من الأحاديث بس أحاديث سرع ثاني موطا مال كان اهل العلم وكان الشافعي يقول اصح الكتب بعد كتاب الله الموطا لماذا لان البخاري لا يكن قضاها لان صحيح مسلم لا يكن قضاها فالشافعي شهد في كتاب استاذي بان اصح الكتب بعد كتاب الله خلاص معظم المالكيه علماء المالكيه مش معصف كل علماء مالكين يهتمون بكتاب شيخهم شيخهم مالك فيهتفلون بكتاب مالك اللي هو موطأ ويشرحونه ويفسرونه ما فيه فجاء العلامة العالم الكبير الجبن الإمام ابن عبد الباطل وشرح الموطأ شرح مالو ازاي وسمى كتابه وليست شرح إيه بقى يا أحمد شرح الأحاديث وشرح الأثار من الأثار بتاع التمين بتاعك الصحابة والتابعين والتابع كده وشرح أقوال ملك واختياراته هو ملك الكتاب دي وانا أنا أختار كذا وانا, كذا وانا أقول كذا ومعناه كذا الاختيارات دي ابن عبد البرد ابن عبد البرد شرحه ليه؟ لأن ابن عبد البرد ملكي بأنه هو شيخ المالكيك وجمع في صدر إيمان كثيرة ففصل الوقت أنا بقول الكتاب ده بس من واحد لأن الكتب دي طبعت حديثة والطبع والكتب دي أخبارنا جميلة يعني أنا بحاول أن أعرف الإخوة برضو الكتب لما يشوفها ما يشوفها في العارض فيه برضو ده شرحي تاني اسمه إيه؟ التمهيد إيه بالإستسكال ده كتاب كبير التنميط ده شرح ايه ها الاحاديث بس نفس شرحه بس احاديث بس اه في شرح زي زي بتكسر كده قصص الانبياء من, من قصص الانبياء يا محمود دي صاحب المطابع عمل كده اه يعني اه يعني زي مثلا اني يجي مثلا اجيب كده كده ده ويقوم يجي يجيب بتاع الملاحم اللي في الاخر ده يقوم عامل كتاب دي شغل تجار يعني انا عندي كتاب مثلا السيره النبويه اللي واحد جه برضه على السيره النبويه بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم في التاب البدايه والنهايه قام ايه بينزل دي شغل ايه اه شغل مطابع التاجر الراجل بيتاجر ويقول لك عليه بكذا ده شيء انا حبيت بس ان انا اوري الكلام ده عشنا هل السستار طبعا اخواننا يعني اللي مو دعاله في البحر ده يبقى عنده كنز دي الكنز دي اصول دي هو حوش 300 دلوقتي دلوقتي مع نفسه اصلنا عنده بتاعه حاجه <تصفيق> بدوك على حاجه غريبه شويه انا اصل مره ان احنا كنا رايحين نشتري كتاب وبعض اتفقوا عليه قالوا ايه من سمع حسابنا اقسم خالي موطوع المطابة يقول لي استهبلهم استهبلهم يعني احنا سنانة عن كتاب شرح القرآن الكريم تفسير القرآن الكريم لو احنا صمواتك بناء الفارس عنه فارقتي ايه اجيب الكتاب او سبعين فمسأل عليه قالولي ايه اتنى بقى الفي وخلص لا مجندات وخلص كيف الامارات او دول اللي دي عملات وكتاب الشاي كله طبعاً نشير كتاب ده واحد يعمل دكتوراه واحد يعمل حاجة يعني واحد مهتب الشاهد من الكلام فأصدقين كنا رحين نشير كتاب فبنسأل أخير قالوا بأدكين فان بحكي بيه ففيما بوعد شباب صغار وقف قال لك ايه شيبوا لما يسأل يعني شيبوا لما يسأل فيما هو باقي بتنسأل كنتم بتنسأل كتاب بتنسأل كتاب حرام بيسأل يعني مثل نجيب قصة وانتبلي اخوة يقوله ايه اعمل الكتاب ده اعمل عليه حواشة يوم الكتاب وهو مطبور وهو الزبط وهو مش عارف ايه ويوم حيش الحواشة اللي عليه قوم كذلك حواشة ايه بيشروف لانه فلانه يوم طبعه الكتابة بيشتو مين جليس ايه كم؟ مين جليس بيقوله عليه ايه ايه انتظر مماء ايه انتظر مماء الكلمة بظريفة أأمنتم من في السماء بكلمة أأمنتم من في السماء دي يستبدلوا بها لعيدي السنة على أن الله عز وجل فيه في يقول لك في كل مكان يبقى ده قرآن وسنة وإجماع وموظم الإجماعات دي وإجمال إله إبن عبد والعق إيه العق الكافر إذا حذبه أمر يرفع إله للسماء بالفترة يعني ركل كافر نيزل بوم صيغة في عمل ايه؟ ها يوم ركل ايده في عميسة بالفطرة وهو ركل ملحب. كافر لا يؤمن اذا حذبه امر يوم يطع ايده يسديد دليل ايه؟ دليل من ادلة ان الله عز وجل على عشيه استقرر واعتدد وهذا المسمي دليل عقل او دليل فطرة امنتم من في السماء اي يصب عليكم اضا هي تمطر ها هي يعني تدور امنتم من في السماء ان يرسل عليكم حصبا حصبا يعني ايه حجاره ان يرسل عليكم حجاره فما اثر على حوله امنتم و... يعني وسقته يعني أنتم عندك سخة يعني ولا إيه يعني, يعني عندك سخة وربنا ببعثش عليك أحذار إليه فستعلمون كيف نذير كيف كانت النذار وكيف أن الله عز وجل أرهب ولو فلك يذهب اليدين من حقهم من الأمم السالفة يعني من الأمم السالفة قوم عام قوم عام وقوم السامو وقوم لوق وقوم الصالح وقوم إبراهيم كندوا هابل يأخذ إيه؟ كان ذا من نفسك يعني النذير هنا المكسود بالنسبة الله عليه وسلم ولا النذير بالحرص بالله ينزل عليهم لا النذير اللي هو النذير صلى الله عليه وسلم أنذرهم أنذرهم وخواتهم والنذير صلى الله عليه وعد بالجنه واوعد بالنار فبقول له بكره تعرف في الكتاب النذير في اني انذرك ما جاش حاجه طبعا منتم من في السماء برضه يعني شيء الجيش يقرا يخش على الموقع كده يشوفوه على اساس برضه ان السفيره ان من في السماء يرسل عليكم عاصفه فستعلمون كيف ولذلك الذبا الذين من قبلهم الحصب لا يتحجروا دكتور ولا من الحصب اللي هو الطوب والحجاره والحصبته اي رميته بالحجاره من قبل كيف كان اه الذبا من قبل فكيف كان نكير هؤلاء قوم كذبوا بالله ورسلهم ورأوا ان الطير يطير في الهواء ما يغيب يعني ما ينسفون الا رحماننا شيء وهذه ايه من ايات الله ما لهاش تفسير تشوف الحمام مثلا طاير او العصفور طاير في البحار وسعفه ايه يطير يعني يفردها وبعدين يرجع كان يجيبها وبعدين يفردها وبعدين يجيبها وبعدين يطير حاجة آيات من آيات ربنا الشخص هذا ده كلام الظاهر غير بقى التوجيه غير الانتقال من مكان إلى مكان غير التدريب يبقى مضرب على إنه ينتقل من مكان لمكان أو إن شاء الله باصلهم من جهودة أو الحاجة آيات من آيات ربنا محمد الله نواضح يبقى حمام ساجل يطول مكان لمكان بددقة متنائية بددقة ومكان صلاحي جديد بيستخدمه زماية نائلة رسائل طبعا دي آية بالنائة ترضينا يعني وبعدين من آية تفسية يعني العلماء لما مش برق طيور دي عشان يجريسوها ما نقوليش تفسية لأن هذه عاجزين عن وجود تفسية يقول الله يقولك يا أصل ابنه وصلة اصلي مش عارف بيشتغل بالاشعاع اصلا مش عارف بيشتغل يشتغل, يشتغل ولا مشتريش هي ايه من ايات اللي تدل على عظمه على عظيمه قدره الجلال في علاه سبحان الله لما تتبعه وحركات الاجنحه كل الطير اللي هو طاليه معينه في, في الارتفاع والوقوف في الله كل فصيله لا من ما, ما شاء اولم يروا اذا طيف فوقهم صفات يعني تصطف طبعا ما بتحرشش اي ناحيه هو يقبض تقبض ايه اي ما يمسكهم الا الرحمن انه بكل شيء مصر دي ايه ربنا يقول انه ايه ها ربنا سبحانه وتعالى يقول اه ربنا عايز يقول انا اللي ما يمسكهم الا الرحمن انت شفت حد جه قال لا اللي نمسكهم <تصفيق> على الدكتور انا الدكتور سبحان الله اللي في الحديث ان الامام احمد ان حمده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عليه وسلم وهو صمئ اذا مر بايه فيها ربنا ساعد واذا مر بايه فيها عزت اعوذ غير ذلك هل ده وقراءه دي بس نسمع ولا بس لو سبحان الله هي ما لناش التنجين لا علم الدكتور بقى المشكله الارض اللي على الارض اللي هو ال يواقف في البيت اللي بعد عنا اه المباني اللي فوق بقت هذا الذي وجند لكم ينصركم من دون الرحمن مين ده مين قال لي ينصركم من دون الرحمن مين اللي يوقف ده طبعا هنا السؤال هنا فين تاني بين الا في يعني ايه هنا اهي هنا ايه هنا ايه هنا اهي إن, ان هنا ما فينا يعني ما الكاسلونا الا في اهو هو فعلا انتهى ما فيش شكل اللي مفروض و... وعاصي وسلبياته من حالته وكل حاجه قلت له اتكلمه سيب كلمك من مديرو منصب مديرو ما فيش مسائل الدين وما شابه ذلك ليه <تصفيق> هو جاهل ربنا كان متلبس فيه عليه ان هو بيسر وان هو احسن منك وانه بيفكر وانه مفتح وانه انكتموا انتم يعني ازاي البنت العاصيه من بكر سلوبياتا مش ما تعرفش الكلمة ولا واحدة متلينة تعرفش كلمة حسنا أنزوحا ووقت بلا من نفسه وكلا نائما وكده إن الكافرون إله أمن هذا برسفاء أمن هذا الذي يرضقه إن أمسك رزق <تصفيق> سلام عليكم عليكم <تصفيق> سلام بلجوا يعني استمروا في عطو ونفور في استقرار ونفرح يعني مين يرزقكم لو ربنا عايز وجدان ايه مفيش لا كبير ولا صغير صح يعني لو ربنا عايز منع المطر عن مطر عن اسيوط ها ها قلنا مفيش ميه في شويه مفيش ان لو يعني لو ربنا عايز لو كان امسك المية لو ربنا نشف الميه في المحيطات وكده ما حدش هيقدر يتنصب على مركم ضباب هذا الذي يرزقهم ان امسك رزقه بلدت يعني استمروا في عطو ويتمطر مطريات ونور نصر عن الحط وهذا السؤال من باب الانكار عليهم وبعدين مثل هذا فما يمشي متبطئا على وجهه اهدى اما يمشي سويا على صراط مستقيم يعني الرجل الذي يمشي في طريق المعوج لا يرى امامه اتضح لا يرى امام عينه وحاط وشه في الارض لا ينظر لل ولا اللي شايف كده ما بص قدامه عن يمينه وعن شفا يسرى وشيف ها؟ مين الرجل حطه يشه في الأرض قد أكب واجه في الأرض أما الذي ينظر إلى نامك أما الذي ينظر إلى أمامك أفمن يمشي مكباً على وجه أهدأ أما يمشي سويا على صلاة المهد لا آه آه تشبيه لا طبعاً هذا تشبيه تشبيه من بقى تشبيه من تشبيه الرجل الصالح الذي يعرف منهج حياتي بمن ايه يمشي بمن يمشي سويا على الصراط مين يمشي بالمرء والرجل الكافر وانتبهوا زيدهم عندهم كلمه مشهوره جدا يا جماعه الاوروبيين وغير الاوروبيين ممكن ومشهوره تنما تقول ما تقول عن شعورك بعد الاسلام يا محمود بيقول لي ولسه كلمه مشهوره اوليت لك ايه قال لي قلت لا لا بيقول لك انا كنت عامل زي دبه زي الحيوان بالظبط اكل واشرب ونام زي الدبه وربنا اصحى هما زي الدبه زي الحيوان بالظبط يقول لك انا اول مره احس اني انسان كين مشوار يعني انتوا عارفين هنا قص هنا من غير الأخي دعوا بنا فتح عليها وعمل مثبت برمينجهام في برطانيا برمينجهام دي يعني تعتبر إن كان أكثر الأماكن دعوة إلى الله وأكثر الأماكن فيها مسلمة يعني فبسأله يعني قال لي كلمة دي مشهورة جيدة حتى عند الإملكاء حتى عند الإملكاء وإلا أنا كنت حسنان إدابة أو حيوان وأنا أول مرة أشعر بالإنسان قل بحركة؟ التعبير روح حاجة بقى؟ التعبير يعني أنه مبعملش حاجة رجل المادي ملحد يأخذ يشرب وينام وينور على شهواته بس فما عندوش بقى الأحاسيس اللي بيشعرها ينسلم لك؟ فمن يمشي على وجهه أهلاً من يمشي سوياً على صراطه المستحيل يا أخوانا الأوروبيين يعملون جاهدين على ان الجماعة بتوعهم ما يشوفوش المسلمون هما بيصدق تاني وزي ما قلنا الصرف في الشوارع وزي ما بيحصل الصرف فرنسا في الشوارع الطريق ده مش عارف ايه ده ده موضوع مش كده الموضوع ايه مش عايزين مم. حد يشوف المسلمين هم بيصلوا مسائل حلوان النافص قرروا تعديل المسلمين بتزيد لا هم مش عايزين حد مسلمين بي... بيصلوا الناس بتضطر بيصلوا بره كلمه في مين اللي هيشوفهم يبقى ده اللي ومش عايز حد يشوفه لان اللي بيشوفهم هم بيصلوا وبيركعوا بيركعوا ركعا واحدا وما يدرون سجودا واحدا وما يرفعون رفعا في البحر حاجه لا بي بيخش في ديه اكياس اللايس بيخش في ديه والجد هم يحرصون جدا على ان ما يحدش يشوف المسلمين وهم يصلوا كداب لو يا في هذا الوقت تغلب عليه فطرته ولا ان كل مولود يولد على الفطره اوقفوا هاول هذه خالص يا جماعه ده القرن اللي بيحصل فيه زي سيدنا ابو بكر يعني يعني يوم الايه بالبلاد دي هما بيدوا الاحد الاحفاس في واحد بس الكتاب عليه على الزاويه مثلا بالضبط كده بالضبط كده هم يعني اخ علي يقول لك ايه واحد في السطر واحد كور واحد. واحد منظومه كده وخربان هذا فبيبدا يبهج ويبدا يسال خارج هو في بيعملوا لي ده سمى من دفول الإسلام أفمن يمشي مكبّاً على وديه أهدا يعني الحفظ وشه في الأرض الأحسن وأفضل ولا الرافع رافع السمى وينظر إلى أمامه وإلى يمينه وإلى شماله طبعا اللي إيه؟ أن وشه ويسير على منه وطريقة أفمن يمشي مكبّاً على وديه أهدا أم يمشي سويا على صراطه وصراطه يبا كم سؤال كير يا أخواننا أولا يارف إلى الطير فقام صفاق دساء أمن هذا الذي وجند لكم سؤال أمن هذا الذي يصدقكم سؤال أفمن يمشي مكبا على وكي آدى سؤال وبرض فوق أمنتم من في السماء يقصف بكم الأرض فإذا, فإذا يتكون سؤال أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون حيث نذيره سؤال نبي صح نبي صح يا جماعه عندي كده مع بعض سته ست واحد اثنين هنا ورا بقى ام امانته الثاني اولم يرى اولم يرى ثلاثه <تصفيق> اربعه اما هذا خمسه اما هذا الذي يذقه سته اما يمشي مكبا على وجه سته اسئله او سته السيتات اللي بالغرب منه ايه تقرير تقرير <تسيطة> الشيء في يا فنه استن من الفنون عليك فن من الفنون ده سيت عقبيه ممكن تربكك ممكن انا اشالك سؤال اربكك والله عايزنا نستخدم طريقه اشتق ايه دي طريقه انشائيه لا اغرام فلما تيجي تقول لي مثلا ان يمشي مكبا على وجهه اهدى اما يمشي سويا على الصراط المستقيم تقول لي فيه فائدة ما يدد هذا الاستفام يدد هذا الاستفام من إنكر عليهم وأنهم ليسوا على وجههم صح خانم صح؟, صح لما تيجي أمن هذا الذي يرزقكم من السكر هذا من باب إنكر عليهم لأنه ما حد يملك إن يرزق حد حد يملك يرزق حد مثلا أمن هذا الذي هو يندن لكم إذا أراد الله عنكم معاقبة قوم هل يستطيع أحد أن ينصرهم دون الله؟ برضو من باب اه الإنكار أولاً يروا إلى الطير فوقهم صفات هذا من باب ايه, إيه؟ التقرير اللي يجيه حكمة مين ييملي كده أأمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا من باب الايه التخويف المقصود بالتخويف أأمنتم أم من في السماء يرسل بكم برضو التخويف فأنت تلاحظ ان كل ايه, إيه؟ كل استخدام ببلوء غرب بلدي زي فكرة لو احنا بنقرأ سورة التكوير لو تفتجر بسورة التكوير لما يعدون آيات, آيات آيات آيات آيات وبعد في الأخرى ما هي السؤال العجيب ده فأين تذهبون أين تذهبون ده الواحد بصراحة يعني بيوقف عندها وقفات طويلة لأن في مكانك سؤال متمكن بالمكان سؤال بيستقبلك في تذهبون انت نفسك بتقول برد الايات ما قبل ما قبل القيامه واياتنا بعد القيامه وبعدين ايات كونيه وبعدين ايات من القران الكريم وبعدين ايات فرقي نفسك انت بتقول ايه ها تذهبون؟, تذهبون اقصد بذلك انك اذا رايت صوره من سور القران الكريم استفهم حاول تفهم الغرض من ايه من ما الغرض من السيطان. ما الذي يترتب على هذا الشيء على هذا قل يا محمد هو الذي انشأكم وجعل لكم السمع وينظر صار قليلا ما تمام هذا كلام كلام عجيب يعني يعني كل هو الذي انشأكم اي خلقه وجعل لكم السمع الاذن دي يا فن عجيبه الاذن دي ها في حاجه اسمها مش حاجه <تصفيق> بصراحه يعني حب... انت لما تشوف يعني الود دي يا فن دي ايه من ايات سبحانه وتعالى انت لما تشوف العظام بتاعها شوف العظام بتاعها كبره عن عظام حاجه صغير كده يقول مش عارف عظمة ايه? عظمة ايه, ايه? انتي تلك من انت اللي حاجة ايه? عن ايه? عظم الزيط والقناول ده. عظم الزيط. لماذا دكتور؟ وتدريك الوزن دي كمانة دكتور؟ إيه إيه الله حزف نعمل البصر بصدر البصر وقاله وقال لو كنا نسمع ونعمل ثم قد نعمل بصدر البصر وقاله ايه؟ طيب ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ والذي ايه؟ معاك هو ايه؟ اه في بنت يعني هقول لك بص حاجه ما تخطوش ركعه ده في ودني في بين كده اللي في المحلات حاجات صغيره كده فوق اذن اه فتاك ودني ففينا نعمل ايه نظاف يوم جايبها وهتظبط له المعره ايه ها ايه ينظف وبعدين شوية كل بقى حضرتك شوية تنبص تلاقي ايه مفيش اتزان ويجيولي دخل. تنبص روضو الوصد. يروح يسأل. يقول له اجني انت بتلاح فوتك. يقول له اوه بتلاح بلع فوتك. يقول لك انا بحوز الوساخة. اليوم اطول يقول له بقى دي مش وساخة. دي المجدة السنار دي بتحمي الازن. ربنا عملية كده بتحمي الازن. عشان ما ديش حاجة في تفوتك. انت بتادي انت وكل يوم ايه? شغال اي لما ياثر على الاذن الوسطى يقوم يعمل ايه جهاز الاتزان الداخلي وكل جهاز اتزان داخلي بصير فين في الوسط في الوسط انا متفهم حاجه غريبه دي ازرك بشده في الكلب بقى يقول ايه والطول من ده مثلا يقول له ويعمل لي بقية السامة ويعمل لي بقية السامة انا مش عارف ايه الموضوع ما فيه ان الدهن ما موصلش للمخ فلو الى ايه واش يقول لك ان الطول النهار مية بي قدي بالله يبتهى يعني انه فيه متاع مدشة تقول <تصفيق> مش عارف انا يعني. يوم الدكتور أقول له يشوف كلام بسيط بأي دي إذاب القرآن اللي كانت مفتحة من النوم جام بوينك عشان تيناك دي دي دولك علي إيه؟ دي دي آية عظيمة أوي بناء دم طويل عريض جهاز بيتزال بداو في البداعة الصورة دي أقول لك آه ونزك الله عز وجل يمتنه على عبادي بعد أن خلق لومي السلام على السلام ثم اداب الابصار وبعدين ندخل الابصار الدكتور هو ذكر لي الابصار والسمع <تصفيق> يعني الجمع والسمع السمع والابصار يعني جه البصر يعني جاعله السمع والابصار هو والله قال لي من والله اني ما اعرف يا مكتنون قلت لك حتى انا مضوطين شاء الله خد سمعت الحال اقرأت حاجة عن الموضوع انا سمع على الصديات انا اقلوا من الانسان الانسان من دو سمع واحد مصلوه العدسة اقوله العدسة ديها تطلت لنا فترة عشان العدسة تتكون السواق انت فيه تتتكون مقلوبة فيه فعر العين عن عدسات هاي صوت؟ هاي صوت؟ هاي صوت؟ عدسة يعني أكز أكز أكز أحب أحب طبعا كذا <سؤال> حاجه بتوصل يعني ام او عصب ما شاء الله حلو كمان عن السمع يروح ده يوم الفيروس بتاع البا يوصل العين يوم ياثر على القرانيه البدايه يا ابني يقوم الدكتور يقول له يا ابني انت مالك شيلك انت عملت قرحه في الايه القرانيه وقرحه دي مزمنه وما لهاش علاج الايه تعمل ايه اذا القرانيه هاتوا شوفوا بقى لا، صح؟ صح؟ يعني جملي لأحسن طلبة و لو جبته أعنطو فهولا كان حدا أخرى بالكب التكاثر الوقتي يقسمه بعض قل له فلاني فلاني أخي الصالي يفعل القسل أمامي من العين فلاني فلاني أخي الصالي القسم من العين يعني القسل يخلفني من عين حتى ال 20% يقولك اه والنيزلك بتاعي الجزء الامامي ما عرفش يشتغل في الجزء الخلفي و الجزء الخلفي ها ظروفها بقى في الامامي ما يشتغلش يعني اللي ورا ده اللي ورا ده شبكيه بس و دي تو على مستوى مصر حاجه بسيطه كده تعالى ايه اخر حاجه بتتعاد على الشبكية في مصر الله <تصفيق> الله <تصفيق> هكذا كده على ايه؟ الجزء الامام ده كل الدفعات تبتشتغل فيه بس برضو في حاجات معاين ما تشتغل كل هذا يقول لك علينا ايه؟ علينا دي نعمة تاية من هذا هذا يعني دكتور صناحة دكتور قلت تقديم الصنع على الأفصال من الصنع حركة الوصول حتى للكفية إنما البصر ممكن بعد ناصر وبعد ناصر لكي نستعمل معه وطبعاً الصوم عامل الكل فلذلك ربنا أدى بإذن؟ أي واحدة وبعدين الخلقة في, في أصل الخلقة في تكوين الجنينة محمولة ليجت الجنين أصلاً تسمي التكوين قبل البصر كل اسمي أنا الأكتور ماركولرد أقول إن الطفل لا يرعب من مدة 40 عاماً أيوة بوقت فترة بيفطر حتى يتكون اللي هو الايه العصب البصري بعد ما يطلع هو, هو بيسمع من هو بنسمع بمجرد نزول طول بس على فكره حديث الاذن والارقام ضعيف الاذان فطر دكتور لا الاثنين كل هو الذي انشأكم وجعل لكم السمع والابصار هه والاعقل الفؤاد ده اللي هو القلب ليه فانا لايه اخرى من ايات ربنا أي عجيباً قليلة ما؟ تشكر قل هو الذي ذرأكم إذا قل مرتين هو, قل هو الذي ذرأكم أي خلقكم في الأرض وإليه قلوا بالشرب الجماعة الكثرة بقوا يقولون ويقولون متى هذا الوعد من كنتم صادقين في قضية البعث التي لم تكن يعني مستوعبة عند العرب طبعا هو ما بيسألش السؤال ده هو ما بيسأل مش ربنا اللي بيسأل هذا السؤال ايه افار عن ايه سخرية واستجاء طب هنقوم انت من اليوم الايام بتاعكم ويقولون من هذا الوعد ان كنتم صبي قل انما العينه عندما وانما انا الناديه طبعا هذا يعني كمتهى الصدق من النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونك عن الساعة تأيانية يسألونك عن الساعة تأيانة فيما أنت من ذكرها تمام إلى ربك متين نما أنت منذر زي هنا بقى قال انما العلم عند الله وإنما أنا نذير مومي وإذا من ضمن إيه؟ صدق النبي صلى الله عليه وسلم أنا ما أكداش مباشرة أنا ما أعرفش فلما رأوا جنفة أي قريبة منهم سيئا فأزوا وجوه الذين كفروا وخير هذا الذي كنتم به تنادون من الدعاء قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من أعزاب الأجم من يجير الكافرين ومن يحميه ومن يحصنه من عند الله لا احد كنت سؤال ده ها كنت سؤال يعني بس جاب مين بقى قل رايك لا فما انتوا فمن يجير الكتاب معاك وهذا من باب الانكار عليه والاحتراء قل هو ها الله الرحمن الله الرحمن به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ظلال مبين ربنا قل رايت ان اصبح الله الذي لا الله لأن قضية المياه ده فإنها قضية عجيبة جيب تفكر يعني ما <تصفيق> نصنعش يعني إحنا شربين إحنا شربين هنا عندنا حاجة مشروبية في فائية إنته في مارس إحنا عندنا مشروعين ميا مشروع مصنطة ومشروع شربين يعني إحنا عندنا حاجات مشروبية حتى في أسوارنا في مشروع المارسة عشان بنا أضط المسكين وشان الله بننظر بمشراع على ما هي وصل الغربية ماني بقول ها؟ قد الغربية وقف ماني بقول ماني بقول ما ضط الراع لما هي يعني كنت في أسوار كنا في من أسوار نشرب المياه المياه يا جميع السفنة ما تحشي بطعمها نعم اه احنا بتعمى وعلي حدر كده أضطر المياه مالك السلف والحته دي 140 لقيناها بعض الحمد لله ناخد بقى ايه كده يعني كام من كام اسم الله ورد اسم, الله وردين. اسم الله الرحمن ورد هنا سوري ورد اول مره قال جنب كده ابراهيم كل صوره عايزها باسم الرحمن اي اسم اهو الرحمن بس قل قر الرحمن ده واحده مين بيقول لنا قر الرحمن 1 2 3 4 قال صوره من دور الرحمن ينسلكم من دور الرحمن 3 بس دور الرحمن اللي بيقول ايه 4 كل هو الرحمن عملنا ايه 4 كده تحت 4 4 عفوا بس اوري لك فيتوسو ااا ماريا كم مره 16 16 حبل كنت قلتوا على البيت 16 مره 6 فبراير وصلنا برضو كده ثلاث فترات 16 مره بس مزيماري ماريا 16 مره وكنا متضمن بس الصوره اه صوره صوت ماريا اه صوت متضمن اه ماشي ما ضمن اخر بنشوف كده حد يتفنن يراود الراود ده ممكن نقول اللي هو يا عوصكم نعلقكم بالراود ده كل ده عاصم والله عذر دلل في التكريم كايي منقوع يسأل يسأل يسأل فتاوز <تصفيق> في الجزء النص الاولاني بيدل اننا اتحرك عشان يحصل مشرا النص الثاني بيدل بمعنى يعرف قدره ما تاونيش عبادي ما هو الحذر ومعرفه القدر في المعاني مركز في العوايد والطور فضل ان مش في مقدم يعرف قدره ما تعالج ممكن يا دكتور الراجل اللي معنانا في دكتور كابريه يا دكتور ممكن يكون الراجل هو اسمه الصوره المول طوي المائع هل اي حد اسمه الصوره اسم هو كل الـ كل العيال تتكلم عن المول كلها الزوجاني والله فيه من من جالات القدره والوضع غير ذلك ممكن, والـ والـ ممكن هاي؟ نعم والله اتفضل اتفضل يا دكتور في الطوارئ ها حاجة. على ايه المقطع بتاع الكبار دي وليش حاجة؟ والمقطع الملك ايه؟ الملك الملك كل أبايته من أفضل حمامكم غورة وفورة جدسين جدين الميت سيعمين بيادة الملكوت وشخامهم القدرة دا هناك موضوعية الرزق الملك والملكوت كلام عام؟ كلام عام او ايه؟ او ايه او ايه؟ ايه انت عدوا لها؟ على كبيرا والله ولا اي حاجه والله اي حاجه احنا ما احناش المدرسه حاجه وكده <تبرة> طهور الله ما هو نشرح حاجه يا افادي عد عديني لقاقه شويه حديثه شويه لو, لو قلنا على اول كلمتين في الصوره التبارك التبارك اللي هي البركه والخضره اللي هي متبارك والبركه متبارك دي مش بركه الصباح الصباح الصباح بيشمعن البركه باسم الله سبحانه طيب ما تبارك اسم ربنا تبارك تبارك لو تبارك تبارك انا عارف يعني بيقول لي ان انا على في الجرنهه بره يعني يعني تعظيم بسم الله يعني انا يعني مش عارف طلع عيد سعدون نعم بسم الله والله هو الجزاء اتصبر ثاني مره الجزاء اتصبر فيه عظيم هو ده الكلام هو جزاء طبعا كفايه طب نعم قرعه كثير ما ليش حاجه لو تحت احمد هو يعني الاسئله الاسئله اللي درسناها هم مشي تقشيله الاسئله كلها طلعت على الحركه التنينه ولازم نروح فيسباق كل الاسئله كمان شرط شرط فيسباق كل ده الصبح قل هو الذي انشاكم قل هو الذي غراكم قل انما العلم الله قل ارايتم قل هو الرحمن قل ارايتم اصبح ماؤكم غونا يبقى طبني كلام نتكلف السؤال ليش تريمه خش بانك خلق خلق, خلق أهضور آه. هالك عني خبرك بقى هالك عني نور بقى عشان نخلق هو يعني المقضر ده ناشي كده وانه اه ده هو أنا نور نجوزه خبر ده كله اه اللي بنقدر عليه من جيو ونبركه دي الشيء اللي بكوز بقى السنه السنه ده دكتور يا يعني قايل <تصفيق> لي حاجه من انا عارف بس هو اللي بيجي ساعه نفسي ان صوت النور ملقى بالشخص اه مايك وساهم في تحريفه على يدك في في الباب او في بتاعي الصوره بحيث ان بيحطوا ضغط للستيريو اه خد بالك هناك شخصا في القران الكريم تفاجئ بان الصوره فيها كلمه او فيها ايه هي مش صح الصوره ماشي تلاقي صوره طويله عريضه وتتفاجئ ان حولها يعني تدور حول ايه واحده من الصوره نظام دي صوت القصص صوره طويله عليه وتقص قصه موسى من جاء ان كانت طفلا صغيره أو كان ايه رضيع انت وصل الى البعثه والرساله واصطدم بالفرعون وحصل ان حصل وقصته عندما تجوز واء واء واء ثم اصطببه في العالم وانتهت القصة وبعد كده ذكر قصة مين؟ ذكر مين قارون إن قارونة كان من خون نسو فتلاقي قصة طويلة العريضة دي تدور حول معنى واحد ذكره وضعه عز وجده في مطلع القصة أو قصة السورة وهي قوله سبحانه وتعالى ونريده أن نمنع للذيسس وضعيفه في العالم في العالم ونجعلهم مثل ونجعلهم ادي <تكلم> الصوره كده الصوره من الاول للاخر ان موسى ربنا ادخله في صراع مع فرعون ومع قومه يعني هو وقومه مع فرعون عشان يرفع خشيه بين بني اس يعني ده الرب بتاع الصوره دي اه الكلمه برضه الرب ما هم يقول لحضرتك ويريد ان يمن على الذين صبروا نصرة الله عز وجل المستضع فيه ونريده أن بس المسافة طويلة أو العادلة يعني مدة طويلة نحمول يعني مدة النصرة طويلة يعني تصور من منذ لانت موسى إلى أنصار موسى نبياً رسولاً ودخل في السراع وبعدين ربنا ناصره يعني مدة التمكين بنت ايه طويله وهنا في تعليل من اراد التمكين فليصبر بسم من اراد التمكين يا فنه بس ما يستعجلش انا بقول لك اهو موسى هي كده ويريد ان منن على الذين صبروا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم ورثه انت لازم ترجع هنا بقى سوره القلم صوره مش طويلة يعني الصور فقا قصة وبرجو من الصور بس أنا اشتغلت بالصور فممكن أقولك بعضا من أسرارك ونتنسبت النول كأنا لم أشتغل بها وده الفرق لما بتستغل بالصورة وتعيش معاها وتقرأ في تفسيرها وا وا وا وا وا وا وتقول عن منبع مرة واثتين وثلاثة ربنا عز وجل يحصك من العلم ما أتره في الكتب. ولكن انت ما اشتغلتش بصورة تفاجأ انك انت معلوماتك ايه؟ ها؟ مع الدول جدا والواحد وبذلك في الواحد خريص على ان يقولك الصور دي في الدروس ويقول على المنبر يدركت ان فيه بعض الاخوة يقولك ايه؟ ايه انت عتكررها تامل وتفاجأ انما اتكررها مرة واثنين واثنين واثنين واثنين واثنين واثنين بتعليق ايه؟ بتوحات عجيبة بس الاقل اللي قاله بشوك والأخي اللي قاعد ومسمعك وانت هتقول تاني القلم ما نسمح دامنا كابل جيد وتفاجأ ان جلتك تقول تسمحي تفاجأ ان في علم جيد وان ربنا فتأ لا فتوح يا محمود ليه فتوحات حتى مش توجودها في كتب ودي بيزة الصور ان جلتك مجتررة وده بقى من حاجات من عند ربنا يعني إكراما مش هقولك إكراما لمن يقرأ الكتاب الله لا هقولك إكراما لكتابه وتعظيماً لشائنا وإجلال الله سبحانه وتعالى, وتعالى مثلاً عندك السورة دي لو لف وضعك ترحى وليها ونتليه المعنى في آية الآية هي إيه أن كان ذا عشان ما طولتش عن الوحف أن كان ذا مال وبني لأن الكلام دي قالوا إنها نزل في المغيرة المشار ام سعيدنا خالد والولد... والوليد يكون وليد بن مغيرة الوليد بن مغيرة بن شؤم هذا كان راجل له مال عنده فلوس وراجل عنده عزوه كان راجل عنده 10 رجال فكان يرى وبعدين من, من بني محزوم بني محزوم من قريش ده ابو, خلج. أبو بن وليد عنده 10 رجال اللي عنده عيلين ما بترفش تكلمه فما بقى لك اللي عنده ايه هش. عشر بجالة وبعدين من من بني محزور وبعدين ابوه الوليد اتنى مغيرة كبير القوم وبعدين ناس ارائلين معاه فلوس فكان بيتأنزح كان يتكبر على الصحابة ويتكبر على النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم فالقرآن الكريم واصبه واصبه بهذه ايه بهذه الصفات التي أوردها في بطلع الصدر ويذكر على الخصوص أنه بيتعالى إيه؟ أن كان ذمان ورني ربنا سبحانه وتعالى اذكر بكسة أصحاب ناس معا فلوس وناسوا بنا فتح وكفروا بنعمة ربنا عن زوجان وبخلوا بمالهم على المين على الفقراء فيا الله عز وجل ما يملك يعني يا وليد ايه ها تفهم تفهم بقى افهم عظمه ربنا ان ربنا قادر على ان يسلبك ما اعطاك ما اعطاكهم من عندنا عندنا اعظم ايات اه اللي هي بص اعظم اه مزل. يعني مثلا الوقت كورونا ما كنتش في كورونا صوره اه يعني الناس يعني انا وانت مثلا مش عارفين نشتري متر سيربين مش عارفين نشتري متر والواحد منهم عنده 28 قصر ليه ما ابني نعجل اغيره 28 قصر يعني حاجه بصراحه يعني مجيله وبعدين فين 28 قصر في كل الاماكن المصطفه في مصر اه موجوده في مارينه والحته دي اللي قبلها الله سبحانه بيقول لك عاملين في سته اصابع ريف في الاوروب ريف الاوروب بعد ربنا الله ونعمل وخين زي ربنا بيقول لك يعني اللي, اللي, اللي بقى نون والقلم طبعا انا <تصفيق> نرجع وما يسطرون ما انت يا محمد بنعمه ربك المجنون وان لك لاجرا غير ممنون يعني غير مقطوع وئنك على خلق عظيم وهذه شهاده شهاده من الله عنده جلي لخلق النبي صلى الله عليه وسلم فستبصرون هذا من باب التحدي لهم يعني شويه فستبصروا آلامهم ويبشرون ما يجلبهم من عذاب وهذا من باب التهديد زي ما أقول لك ايه شربات ثاني انا هوريك وبكره تشوف انت شوف إيه العقاب ده يجيبك بأيكم النفسون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وأعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا ولا تطع كل حلاف مهين حلاف له مين الوليد الدولي تدهن في يعني تلف وتدور يعني. خلاصه من فعال حيلاس صيد فعال اللي هو صيد بمبالغه بمعنى ان كثير الحي مهين حقيقي لا ليس جاي انا مش شايف ده بس عايز اقول لك يعني اي واحد حلفه كتير ما ناصفش في ولد ولا ولا تعلم ولا تعرف النوم <تصفيق> في, في لحن القول <تصفيق> هو يقصد ايه يعني ان الله عز وجل ذكر الخلافه في صفه ايه مجنون مزلوم اما مجنون اصبح مجنون فطبعا ليه حل الواحد ايه ما يحلفش في حلافي ما المشاء الدينامين كنت بلت مناعي من للخيل فما تجيش معتدي اثيم معتدي يعني كثير العلوان على الناس اثيم ياتي الاسوا المصير بعد ذلك جنين عتل اي جباء جنين اي ضعيف هنقول الكلام ده ان كان ربنا عايز يقول ان كان كل ده ايه الالزاحه دي كلها عشان ايه, لها عشان إيه؟ كان ان من كان من. انا عندي مال وبنات يعني عنده فلوس وعنده عيال اذا تطلع اياتنا قال اصطر مش عقله سنه على الخرطوم ربنا يعمل عليه علامه كده على مناخيره لان اعلى حاجه في الانسان ايه, إيه؟ مناخيره والان هي علامه التكبر والغرور علامة التكبر وعلامه الانفه عند العرب ليس شيء فقوله سني سمو على الخطوق انما لمنا او احنا صنعناها كما صنعنا عشان كده ربنا سبحانه وتعالى امر الاباد ان هم يمروا ونفهم في الطرق اثناء مثلا آه. آه. طبعا برئتوا يا شباب تصويق طبعاً وهذا طبعاً السجود والذيك يقول لك أفرب ما يكون عبده أسابق لأن ذا طبعاً اعتراف بالزلة والانتصار لله سبحانه وتعالى ولذيك يقول لك أنا ما سجودش الحاج ده نظر ربنا بس آآ يعني يعني إن أنا أكسر نفسي لله؟ آآ ولكن ما نفسي ليه؟ الحاج اه يا دي طلبت مني احكي القصص دي نفس القصص اعيد نفس القصص اكثر من مره بتقول ايه يا فلاس لو سمحت نريد درس القص ضروري هذه الايام لانه مقرر عندنا بعد غراء والامتحان هنا وهناك قريب خلاص عين ان شاء الله حاضر عينك بس وبعدين قال له إيه السنة السموة إيه؟ يعني يا ربنا عز وجاني يجعل له علامة يوم القيامة إنا بلوناهم كما بلوناهم وأمذكر أصحاب جنة النسائي إن كنت أنت أنزح بفلوسك وإنت كافر يا ذكر بيه الناس عندهم فلوس وهم مؤمنين ولكن بحلوا بمالين ففعلا لهم الأفعيل ويبقى انتهت الصورة والمفتاح بتاعة إيه؟ انسى ده يعني اهو ده الكلام يعني في ايات في سور في القران مستخبى تحتها ايات اي بعض ولا كل سور القران لا بعض سور القران <تصفيق> ان كان زي ما يقولوا ما فيش كلها تلف وتدور حول هذا المعنى فهو دي السر يعني اللي بيقول لك دي وان شاء الله المره الجايه نكمل على الكلام ده ان شاء الله اقول قوي هذا الله